119. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام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 111. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني 112. وتبرئ الأكمى والأبرص بإذني 113. وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بَنِي 114. كَإِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أن آمنوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا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 117. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 118. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة 117. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 118. قال الله إني منزلها عليكم فمن يدعى 119. إن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 111. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 112. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن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 وَإِن تُصِرّ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 117. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 118. لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير 119. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمدولیا ثم خل پکن سم پ 112. ومن عنده ثم وَهُوَ تمترون 113. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 114. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرضين.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 وقضى مماكنهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم وارسلنا السماء عليهم مذرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم, فأهلكناهم ذُنوبَهُمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سحر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 119. كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون